فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسووهجكم وجوهكم وليدخلوا المسجد, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبّروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا كبيرا وأن